مدود وما ينفعل من عصبك وحنانك ليك وعذابي في همكي تزي I'm <laughs> not مكتوب على قبيل العاشق بدمع عينه ان الحنان نعمه ميضة يكفي وعينه إن الحنان عمو ميامة يفسي شجوله ويقول ده بس بيكبيني وقلبه مش خالق لي حسدوني بتخاف علي يا سعى عذبني يكسر روحي وصعب عليك لو تعالدني لهذا يا روحي بتخاف علي يا غنوا في جو عليك لو تعذبتني ليه يا روحي قول ان بسمو وني حي في دنيا ن حسنلو i halsen då اِكْمِنْ نِمَا سِكِنْ نُور دَايْتْنِي صَابِرْ حَبّت رُوحِي فِي عن فِي أَنَا أُجْدِ اِكْمِنْ نِمَا سِكِنْ نُور بيت رو عن کیسے نہیں ان طولوں گل لادو دی حسیں میں اون وے that's definitely